بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلّه يذكّى او يذكّر فنسعه الذكرى ام أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزدكى وأما من داءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَطْفُوفَاتٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ إِرَامَ دَرَرٍ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا كَانَ يَسْتَغْفِرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ قَنطَرَ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمْ ما يقضي ما انره فلينظر الانسان الى طعامه فلينظر الانسان الى طعامه انما صببنا الماء صبا ثم فشَقَقونَ الأغْب شَّ فَأَمْ بَثْنَ فيِيهَا حَب فَأَ بَثْنَ فيِي حَب وَإِنَبَوْ وَقَب وحدا فائط قلب وفاكهة وابا متعلمكم ولانعامكم فاذا جاء في الصخ يوم يذل المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسئرة ضاحثة مستبشرة